قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 التمت لكم من اله غير فاوقد ليها مان على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعل لي اطلع الى اله موسى وانني لا من الكاذبين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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصالِر للناس، بصالِر للناس وهدوء ورحمة لعلهم يتذكرون.